لقد أخذ الله من فقبنى إسرائيل وبعثنا منهم ثمن عشر رقية، وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وآمنتم برسولي وعززتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا.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 فَسَاقَهُمْ لَعَنْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَبْطُلُ عَنْ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ